فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وَالْخَامِسَةُ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَيَدَاءُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وَأَنَّ الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئين منهم مكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذائفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وَلَأُولَاءِ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 تكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يا يغكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات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 يَوْمَ إِلَى يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ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 ولا يبد الدين زينته الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ الله مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 لا شغبيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا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 والَّذينَ كَفرَون أَعْمالالُهُم كَسََابِي بقاتِ يحسَبُهُ الظم آنُ مَا يَحْسَبُهُ الظم آمُمَا أَنْ حََّ إ ج أَهُ لَمْ يجده شيئا حتى جَدُّهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عِيَادَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ من فوقه سحاب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 وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ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 يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ فَمِنْهُم مَْ يَمْشي علىى بَقُنِهِ وَمِنهُم مَيْ يَمش على رِجِلَيْنِ وَمنِنهُم مَي يَمش على أَوُْ بَعْ يَخْلُقُ اللهَّهُماَا يَشَ إِ اللهَّ لَ كُلِّ شَيءٍ قَدِي Ləqd anzəlna áyət mubəyənaq və Allah yəhdi min yəşəəu ilə صirət məstəqim və yəqələn əməna bəlləh və yətə vələ fəriq mən həm mən bərd thəlik və mə aulək bəlməminin və əla dəu əla ləhə və rəsul əliyəhqəm bəynəhəm وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 إِ اللهَّه خَبرُ بِمَا تَعْنَلُ قُلْ أَقِيَ اللهَّ وَطيع الرَّس فَيتَوَّو فَإِن مَا عَلَيْهِ مَا حُم مِلَ وَلَبُم حُم مِلْتُمْ وَإ تُطيعَهُ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 يَعْبُدُونَ إِلَهًا لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ Oyyub qər kişəm salahı Allah azı məz Cinatürlər Yəyütha, yələ varietyçbroth to discipline goodwill فيəniniz qəx və something Ал مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جَناحٌ بَعْدُهُم طَوافُونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلَى بَعضٍ كذالك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم الله لكم اياته والله عليم حكيم Və alqaqid mən nisək illəti lə yərgun nikahə fəliyisə aləyhinə jənaş fəliyisə aləyhinə jənaş ən yətəqnə thiyəbəhəm gəyər mətəbərdə bəzəyətə və ələyəsətə və والله سميع عليم. ليس على الاعمى حرج على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا ولا mbwa fosiikm takkulmi boyoti kum awu boyoti aba aba ikum awu boyoti um maatiikum awu أَْ بيوت إخواوانكمم أَْ بُيوتِ أأَخَواتِكمم أَ بُيوتِ عَمانِكمْ أَْ بُوتِ عََّاتِكُم أَ بُوتِأَ خوالِكُم أَ بُيوتِ, بيوت, بيوت خَالَاتِكممْ أَْ مَا ملَتُمَّ فَاتِحَ أَ م م لَكتُمَّ فَاتِحَهُ أَ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 كذالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا على امر يا جامع لم يذهبوا لم يذهبوا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 صَلُّوا بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم. الاَئِمَّةُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا تُعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ